ثمّ جعل على كل جبل منهن جزءاً ثمّ دعهن يأتيك سعياً وعلم أن الله عزيز حكيم مثَل الذين يُنفِقون أموالهم في سبيل الله كمثَل حبة أبَت السبع سنابل كمثَل حبة أبَت السبع سنابل في كل صُنبلة مئة حبة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 ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أدل لهم أجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها ألا والله غني حليم يا أيها الذين آمَنُوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاداك الذين ينفق ما له رئاء الناس كالذي ينفق ما له رئاء ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صمدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهزن قوم الكافرين